بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم لكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز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 مرجع البصر كرتهن قلب إليك البصر خاسئ وهو حسير ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح وجعل لها رجوم للشياطين وأعتذنا, واعتذنا لهم عذاب وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا سمعوا لها شهيقا ويتفور تكاد تميز من الغضب سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذوبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة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 فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان لكيث أو يروا, يروا إلى الطير فوقهم صافته ويقبض ما يمسكهم إلا الرحمن إن 1. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل هجوا في عتو ونفور 119. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي تراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهل الله ومن بعي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن قل هو رحمن قل هو رحمن وأمننا به وعليه توكنا